بسم الله الرحمن الرحيم ان سلم ما في كتابه القران قد ما يود الذين كفروا لو كانوا لَا نَأْكُلُ وَلَا نَتَسَتَّعُ وَلْنُهْهِِمُ الْأَمَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَجْلَتْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْدُودٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمْرٍ وَفِي أَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَقُولُ أَيُّهُمُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ نَتَّقِنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نَزَّلُهُ مَنَا قُلْ إِنَّمَا الْحَقُّ وَمَا تَنَوَّأُونَ إِلَّا مَنْ وَرِيَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعٍ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَفْتِنُهُمْ فِي قُلُوبِهِمُ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَقْنَا لَهُ مِنْ وَلَقَدْ فَتَحْنَا عَلَيْكَ مِنْ بَابٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَمِنْهُ يَرْزُقُكَ وَمَا نَمُوتُ وَلَا نَحْيَا وَمَا جَعَلْنَا في السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَجِيحٍ إِلَّا مَن سَمِعَ الْقَصَصَ فَأَتْبَعَهُ ثِهَابٌ مِّنْ نَّارٍ وَالْعَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَقْلَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَمْدَدْنَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ يَمِينِهَا نَهْرًا وَإِنَّ شَيْءٌ إِنَّا بَنَى قَائِلٌ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّحْمُودٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاتٍ فَأَنزَلْنَا بِالسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَضْغَنَا كُمٌّ وَمَا أَمْثَلُهُمْ بِخَادٍ وَإِنَّا لَنَحْمِلُ نَفْسِي وَأَنْتَ وَنَحْنُ وَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّهُ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ بِالْحُكْمِ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَنَمَاهُمْ قَبْلَ رُؤْيَتِهِمْ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فإِذَا تَوَيْتُمْ وَنَخْتَتِمُ مِن فِي صَفْوِهِ سَاجِدِينَ فَسَجَدُوا لِلَّهِ لَائِتَتُ كُلُّهُمْ أَذْعَنُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ فَأَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا يريني سُلالك الا لا تكون مع الساجدين قال لن اكون اسجدا لبشر خلختموني خلصا من سمئنا نسلم قال فخر مننا فاني لك وَإِنَّ لَنَا كَلِمَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالُوا رَبِّتَ أَن وَلِيهِمْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيهِمْ إِلَى يَوْمِ وَقْتِ قال رب بنا اوليت ثمن ادنى في الارض ولا اولي لهم اهم جميع الا عبادك منهم المخلصين اولهذا صراطنا علي مستقيم ربادي لنزلك عليهم كنار الا بلسبع من, من الرعيم وان منجنا لموعد اجمع لها سبعه ابواب كل باب من يوكش في جنات النعيم ويدخلونها بسلام آمين ونجعل الناس قومهم من إخوانا على سر متقوبين لا يمسون فيها نقب وماءهم نُبَئَ عِبَادٌ مِّنْ أُمَمٍ أَنَّ الرَّسُولَ وَقَدِمَ وَأَنَّ عَذَابَهُ وَالْعَذَابَ الأَلِيمَ وَنُبَئُهُم عَن بَيْسَ دَارُهُمْ يَخَافُونَ عَلَى أَنَّ لَهُ سَلَامًا قَالَ إِنَّ مَا لَكُمْ مُدْرِكٌ وَلَا قَالُوا يَا كَوْنَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِأَنَّ عَلَيْنَا قَالَ أَبَشِّرْهُمُ عَلَى يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ تَنَاخَطُ مُنْ أَيُّهُمُ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِنَّ آلِهَتَكُمْ إِنَّ لَأَذَلَّنَّكُمْ مِنْ إلا آل إلا أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَكُمْ فَاطِرَةَ ارنا انما إن من الوعد لمن فلما جاءنا امنوا قوم المرسلين اولئن قوم من شروا وارجقتنا كما كانوا يمتنعوه اتَّيْنَاهُ بِحَقٍّ وَإِنَّهُ لَقَاضِي الْحَاجِّينَ فَاسْلُ بِأَهْلِكَ بِصَبْرٍ مِّمَّنْ لَا يُنْزَعُ عَبْدَارُهُمْ وَلَا يَنفَثُ فِيكُمْ أَحَدٌ وَاللَّهُ حَفِيظُكُمْ فَطَوَّلْنَا إِلَيْهِ لَكِنَّ الْأَمْرَ مِنَ الذَّادِ رَهَا أُولَئِكَ قَطُّ مِنْ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَذْهَبَ الْمَدِينَةَ يَسْتَبْشِرُونَ أَلَا يَا بَنِي سُلَيْمَانَ الصَّبِرِينَ يَشْقُوا اللَّهُ وَلا تَحْزَنُوا قَانُوا وَلَمَنْ هَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَهَا أُولَئِكَ إِنَّهُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَمَلٍ فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَجَعَلْنَا عَلَى مَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً يوم يوم يوم من مسرب ذلك آيات للمتسقين وانما هذا سبيل المصيرين انبت ذلك آيات للمؤمنين وان كان حَاذُ أَيَّاتِ اللَّهِ الْمُبِينِ فَمَنْ تَقَمَّنَا مِنْ وَإِنَّ لَهُ مَا لَبِئِ امَانِهِ وَلَقَدْ كَمَلَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مَّحْسُون فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ صَنَا عَظِيمًا كَانُوا يَكْبُرُونَ وَنَخْلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ مِنَ الثَّبَاتِ لَآيَاتٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ لِشَيْءٍ كَئِباً لَّمَّا تَفْعَلُوا يُرِدْهُنَّ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ وَنَجَّى جَنَّهُ عَلَيْهِ وَحَفِظَنَا كُلَّ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ بِذِكْرِ رَبِّي وَخَشِيتُ رَحْمَةَ رَبِّي وَلَا الَّذِينَ جَعَلُوا لِقُرْآنِنَا مَصَانِعَ وَتَرَكُوا مَا فِيهِ قَالُوا لَن نَّسْمَعَ لَهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْبَيِّنَاتِ قُلْ مَن كَانَ فِي الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أنك تَضِلُّ قُلُوبُ كَثِيرٍ يَذْمُنُونَ فَاصْبِرْ بِصَبْرِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ الصَّابِرِينَ وَعُدْ إِلَى رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليقين.